والله بما تعملون بصير خلق السماوات والارض بالحق وصوركم فاحسن صوركم واليه البصير يعلم ما في السماوات والارض ويعلم ما تسرون وما تعلنون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 زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قلب لا وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير بِاللَّهِ بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التراب ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها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 وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عد وَلَكُمْ فَاحذروهم وَإِن تَعْفُو تَصْفَحُوا وَتُفْرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ إن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 تقرض الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة عزيز الحكيم